هذا السائل يقول هل هناك دليل يحدد أن المقتصد والسابق بالخيرات يدخلون الجنة دخولا أوليا او ما هو شاهد على ذلك من الآية تحديدا الآية وحدها كافية في الدلالة على ذلك لأن المقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات زاد على ذلك بأنه سابقة ونافسة في فعل الرغائب والمستحبات ومر معنا الحديث في ذكر هاتين الرتبتين ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وهذه رتبة المقتصد ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه وعرفنا أن هؤلاء كلهم أولياء لله سبحانه وتعالى وأما الظالم نفسه فهو الذي فعل من الظلم ما يستحق عليه العقوبه لكن العقوبه التي يستحق نعم العقوبة التي يستحق يستحقها على ظلمه ليست تخليدا في نار جهنم لانه ليس مشركا وليس كافرا بالله وإنما عنده ذنوب دون الشرك ودون الكفر بالله سبحانه وتعالى فيعذب على قدرها كما جاءت النصوص دالة على ذلك ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى وبرحمه أرحم الراحمين يقول هل كل ظالم لنفسه من المؤمنين يدخل النار نار التطير أم أن هناك من لا, يدخل لا يدخلها لشفاعة الشافعين وتفضل رب العالمين نعم هناك منهم من لا يدخلها لأن من أنواع الشفاعة التي دلت عليها النصوص الشفاعة لمن استحق دخول النار أن لا يدخلها والشفاعة لمن دخلها أن يخرج منها وكل هؤلاء من أهل المعاصي كل هؤلاء من أهل المعاصي فبعضهم يشفع له في ان لا يدخل وتقبل الشفاعة بعد رضا الرب سبحانه وتعالى عن المشهوع له ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد وقلت لكم ان هذه المسألة فيها ثلاث فصول مهمة يجب أن تحفظ في مسألة الشفاعة الفصل الأول لا شفاعة إلا بإذن الله الفصل الثاني لا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه الفصل الثالث لا يرضى الله إلا عن للتوحيد هذه ثلاث فصول مهمة في هذه المسألة فالشاهد أن بعض من ظلم نفسه قد ينال الشفاعة التي هي شفاعة عدم الدخول في النار هو وتقبل ولا يدخل ومما استدل به على, على على على هذه الشفاعه استدل بعض اهل العلم على هذا النوع من الشفاعه بما جاء في الحديث في ذكر المرور على جهنم قال والانبياء على جنبتي اصراط وكذا قال يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم فهذه شفاعه هذه شفاعه فعلى كل حال يعني تدل النصوص على أن بعض من ظلم نفسه في المعاصي واستحق الدخول أن الله عز وجل يمن عليه ويرحمه ويقبل فيه شفاعة الشافعين فلا يكون له دخولا ومن دخل فإن دخوله للتطهير وليس للتابيد هذا يقول هل يجوز الدعاء بقول اللهم اغثنا ببهائمنا وضعفائنا عند المطر هذا الدعاء بهذه الصيغه لا يجوز لكن يقول اللهم ارحم بلادك وعبادك وبهائمك واحي بلدك الميت اللهم ارحم ضعفائنا اللهم ارحم ببهائمنا ونحو ذلك ما من المعاني أو الألفاظ التي لا اشكال فيها هذا يقول ما الفرق بين الانقياد والقبول في شروط لا إله إلا الله الفرق بينهما أن الانقياد يتعلق بالعمل والقبول يتعلق بالقول وكنت شرط إلى هذا وذكرت قول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون لا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فهذا عدم القبول يا عدم القبول لهذه الكلمة والانقياد تركه عدم الانصياع لما تقتضيه من الاستسلام والانقياد والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى قال هل الاستواء صفة فعلية او هي فعلية ذاتية الاستواء من الصفات الافعال كما قال الله عز وجل ثم استوى على العرش والله سبحانه وتعالى كما اخبر عن نفسه استوى على عرشه بذاته استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى هذا يقول يوجد في قريتنا ان الامهات تضع على الصبيان الصغار على اعناقهم بعض القلائد التي تحوي او تحتوي على أدوية شعبيه ذات روائح ويقولون نحن نضع ذلك لكي لا يتاثر الطفل بالروائح والعطورات التي تسبب لهم الزكام السؤال هذا هل هذا يعتبر من التمائم الشركيه المحرمه ام لا الجواب ان تعليق هذا الأمر يكفي في منعه أنه من الوسائل لهذا الأمر الباطل وأقل أحواله أنه مع الأيام ينقلب إلى حرز يتعلق به ويرتبط به فلا يجوز تعليق مثل هذه الأشياء والواجب النهي عنها ومنع تعليقها ويمكن الاستغناء عن هذا العمل إذا كان هناك أدوية معينة يحتاج إليها الطفل أن توضع على ملابسه مثلا دهان أو طلاء معين أو شيء من هذا القبيل أما تعاليق على العضد أو على العنق أو نحو ذلك فهذا يشمل عموم الأحاديث في النهي عن تعلق التمائم وهو وسيلة لهذا الأمر المحرم الباطل وربما مع الأيام يكون القلب متعلقا به وقد قال عليه الصلاة والسلام من تعلق شيئا موكلة إليه فهذه الواجب أن تمنع يقول هذا من ارتكب ذنوبا ومعاصي من الكبائر ثم تاب وصار محافظا على الفرائض وترك المنهيات وحافظ على النوافل فمن أي الأصناف الثلاثة على كل حال من كان كذلك يرجى له خيرا من تاب تاب الله عليه والإنسان ينبغي عليه في هذا المقام مهما قدم من جد واجتهاد لا يلزم لنفسه بأي رتبة لا يجزم لا يقول يوم من انا الان وصلت درجة السابقين بالخيرات او يقول الآننا ما ماشي الان وصلت الى المقتصدين ما يجوز؟ الله عز وجل ماذا قال في القرآن والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون جاء في المسند بسند ثابت أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل فالإنسان يجاهد نفسه على الكمال ويكون ماذا خائفا يؤتون ما آتوا يعني من الطاعات وقلوبهم مجلة أي خائفة عبد الله بن أبي ملئك من التابعين يقول أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله إن المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن الواجب على الانسان مهما قدم لا يشهد لنفسه برتبة أو درجة أو عالية ولا يزكي نفسه كما قال الله سبحانه وتعالى فلا, فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ومن السنن الماضية بين المسلمين يوم العيد يقول بعضهم لبعض ماذا تقبل الله منا ومنكم وهكذا كان الصحابة يقولون إذا تلاقوا يوم العيد فالإنسان يصوم ويحج ويقوم بالطاعات الكبار العظيمة وهو يرجو الله القبول لا يلزم لنفسي بأنه بلغ رتبة كذا أو وصل إلى رتبة كذا وإنما يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه نعم يقول هل من وقع في الشرك الأصغر ومات على ذلك فهل يخلد في في نار جهنم الشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في حده وحكمه يختلف الشرك الأكبر عن الأصغر في الحد والحكم أما الحد فهو أما حد الشرك الأكبر فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه وأما الأصغر فهو الوسائل والذرائع التي تفضي للأكبر أو ما جاء في السنة أو في النصوص تسميته شركا ولا يصل إلى حد الأكبر فهذا حد الشرك الأكبر وحد الأصغر أما الحكم فالمشرك شركا أكبر يوم القيامة مخلد في النار أما الشرك الأصغر فإن صاحبه لا يخلد في النار يقول هذا ما هو انسب وقت لاذكار الصباح والمساء اذكار الصباح من بعد طلوع الفجر الى قبل طلوع الشمس واذكار المساء من بعد صلاه العصر الى إلى قبل الغروب قال احد الصحابه لا ان بالله كاذبا احب لي من ان احلف بغيره صادقا ما معنى هذا الكلام أولا القائل هو ابن مسعود رضي الله عنه وهذا من كمال علمه ومن كمال فقه الصحابه ابن مسعود يقول لا ان بالله كاذبا احب لي من أن أحلف بغير صادقاً. لو تأملت الجملتين تجدون في كل جملة منهما حسنة وسيئة. الجملة الأولى فيها حسنة وسيئة. أحلب بالله كاذبا ما هي الحسنة؟ ما الحسنة؟ التوحيد. وما السيئة؟ الكذب. القسم الثاني وأحب إلي من أن أحلف بغير كاذبا فيه سيئة وحسنة. السيئة ما هي؟ الشرك والحسنة الصدق. وازم بين الأمرين. وازم بين الأمرين. شرك وصدق. توحيد وكذب ايهما خير الصدق الذي مع الشرك ما لها الصدق او الحسنة التي مع الشرك ما لها قيمة وقدمنا الى ما عملوا من عمل ولهذا هذا فقه الصحابة قال لان احلف بالله صادقا لن احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا مع ان الان والعياذ بالله من دخلوا في تعظيم الاولياء والاخرة اذا حلف احدهم بالله يحلف وإذا حلف بالولي يمتنع إذا حلف بالله يحلف ما يتردد وإذا حلف بالولي يمتنع أحدهم مرة حلف بولي فحلف فغضب صاحبه أنا لما قرأت غضب صاحبه ظننت غضب من الشرك الذي حصل فماذا قال تحلف بالولي الفلاني وأنت تعلم أنه يعلم أنك كاذب فصار أسوأ والعياذ بالله من صاحبه فعلى كل حال هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم ونسأل الله أن يلحقنا وياكم بالصالحين من عبادة